قال الناظم دليله أواخر المجادلة فاسمع كفيت واشكر النبادلة أواخر المجادلة أي الآية التي في آخر سورة المجادلة أو المجادلة وهي قول تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم إلى آخر الآية فهنا ذكر الأبناء والآباء والإخوان والعشيرة لا تجوز موالاتهم التي هي بمعنى المحبة لأن الموالاة تأتي ولها صورتان الصورة الأولى مجرد البر والقصر والصورة الثانية هي الموالاة التي بمعنى المودة والمحبة أما الصورة الأولى التي هي بمعنى البر والقس فهذه في حق الوالدين الكافرين أن تصاحبهما في الدنيا معروفا وأن تبرى بهما وتقصد إليهما والقس هنا هو العدل أي أن لا تظلم والديك والآية التي ذكرناها وصاحبهما في الدنيا معروفا ويدل لذلك ما جاء في الصحيح أن أمة أسمى بنت أبي بكر قدمت إليها وكانت لم تسلم قبل ذلك وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت راغبة فاستأذنته أن تبر بها أو أن تصلها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا لا يلزم أن يكون فيه معنى الموده التي نهيت عنها وإنما أمرت بالبر الذي هو الإحسان في الدنيا مع العدل والقسط. أما النوع الثاني فهي الموالاة التي هي بمعنى المودة أي أن توالي الكافر وفي قلبك مودة له ومحبة وهذا هو الذي ذكر أهل العلم أنه مخرج من ملة الإسلام والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم ويدل عليه أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فالموالات إذن مبنية على هذين القسمين ما كان من باب البر والعدل الذي أذن الله به كما في حق الوالدين أو كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ثم أتى بالآية الأخرى إنما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وظاهروا على إخراجكم أن تولوه فإذا ننتبه إلى هذين القسمين حتى نميز في قضية الولاء والبراء مع الكافرين ما كان مخلوطاً بالمو... منزوجاً بالمودة والمحبة فهذا هو المخرج من ملة الإسلام وأما ما كان مبنياً عن القسط والعدل كالذي يكون بينك وبينه ميثاق وهو من القفار فهذا الميثاق فيه نوع من الولاء لكنه ليس من الولاء القلبي وإنما من ولاء العدل وهو الإيفاء بالعهد وهو الإيفاء بالعهد وكما قلنا ولو كان هذا المعادة ولو كان أقرب قريب إليك والبعيد لا شك أنه يكون من بابي أولى لأن بعض الناس يظن أن البراء إنما يكون ممن هو بعيد منك لكن إذا كان أخوك أو أبوك أو أمك أو خالك أو عمك ممن كفر بالله جل وعلا لا تظن أنه لا يجب عليك بل هذا أمر واجب عليك ويجب عليك بغضهم حتى يدخلوا في دين الله جل وعلا ولذلك قال معاندا ولو من العيال حتى يزيل هذا الظن وهذا اللبس قوله فاسمع كفيتا واشكر النبادله هنا أمره بأن يسمع هذه المسألة ويسمع دليلها الذي هو في سورة المجادلة وقوله كفيت هذا من باب الدعاء أي كفاك الله الشر أو نحو ذلك مما يسوءك فاسمع كفيت هذا إذا كان من باب الدعاء أو أنه يكون من باب أنك كفيت عن البحث في هذه المسألة فقد ذكرتها لك ثم أمره بأن يشكر هذا النظم بقوله واشكرنا باذلة الذي بذل لك هذا النظم وبين لك هذه المسألة بهذا الاختصار